وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم وفي بعض الروايات لا يأتي عليكم يوم إلا والذي بعده شر منه ولا يخفى أيها الإخوة على مسلم بصير أن هذا الزمان الذي نعيشه قد زادت فيه الفتن التي تصرف العباد عن دينهم هذه الفتن متنوعه ومتسارعه متلاحقه لا يلبث المسلم في التفكير كيف ينجو من احدها حتى تدهمه اخرى وهكذا وهذا مصداق ما جاء في الاثر ان هذه الفتن يُنسي بعضها بعضا باذروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وان من اعظم الفتن يا عباد الله التي تكون مدخلا لكثير من اخواتها فتنه الجهل بدين الله فتنه الاعراض عن تعلم القران والسنه فتنه الصد عن سبيل الله فتنه نسيان الاخره والانغماق الكامل في الدنيا هذه الفتنه من الذي يسلم منها اليوم حتى بعض المحسوبين على الصلاح صار حديثهم عن الدنيا كثيرا لا تكاد تسمع منهم قال الله وقال رسوله حتى ان بعض الدعاه وطلبه العلم لما صاروا يتهافتون في الفضائيات صار كثير منهم حديثه عن الاخره قليل حديثه عن الاخره قليل لا نسمع قال الله وقال رسوله الا قليلا يتحدثون عن تنميه الدنيا وتطويرها وتحسينها وهذا امر ليس بمحرم ولكن ليست هذه مهمه الانبياء والمرسلين ولا ورثت محمد عليه الصلاه والسلام اي خير يرجى من دعوه خلت من قال الله وقال رسوله ان من اشراط الساعه ان يقل العلم والمقصود هو علم الكتاب والسنه نعم لقد خفت صوت العلم الشرعي وظاعت هيبه العلم والعلماء في ظل ممارسات محسوبه على دين الله كل ذلك مجاراة لاهواء الناس مجاراة لاهواء المشاهدين والمستمعين باختصار تلبيه لما يطلبه المستمعون والمستمعات والمشاهدون والمشاهدات وهذه والله فتنه عظيمه اعني تغريب المسلمين ان تعلم دينهم خاصه ما ينفعهم في الاخره الاخره التي لا يفصل بين احدنا وهي الا ان يموت ايها الاخوه ليس بيننا وبين الاخره الا خروج الروح هذه الفتنه يجب الانتباه اليها والحذر منها وعلاج اثارها ان جيلا ايها الاخوه من المسلمين قد ينشا اكثرهم لا يعرفون حقيقه التوحيد ولا يعرفون حقيقه الشرك لا يعرفون السنه والبدعه لا يعظمون الله عز وجل حق التعظيم اننا بحاجه يا اخوه الى ان نفسر سوره الصمد التي فيها وصف الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحتاج ان نربي انفسنا واجيالنا عليها ما لكم لا ترجون لله وقارا اننا ايها الاخوه بحاجه الى ان نعيد الحديث كثيرا وكثيرا عن حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ايات عظيمه فيها تعظيم الله لا بد ان نتربى عليها لماذا ايها الاخوه اننا نعيش فتنه كبيره ايها الاخوه في ظل ضعف في مناهج التعليم نعم ايها الاخوه ان المناهج الدراسيه اليوم لم تعد قويه في تربيه الناس على اصول هذا الدين وعلى اصول الاسلام وكذلك ايضا ايها الاخوه في كثير من الاحيان لا تجد المدرس الذي يؤدي امانته بالشكل المطلوب فعلى ماذا يتربى ابناؤنا ايها الاخوه على ماذا يتربى ابناؤنا اننا ايها الاخوه نعلم جميعا ان اكثر الناس انما يقضون اكثر اوقاتهم امام الفضائيات متسمرين وامام هذه الاجهزه التي يعرض فيها ما يعرض نعم ايها الاخوه هناك اليوم ممارسات الحاديه وافساديه وصدنا نسمع الالحاد كما نسمع اي شيء اخر وهذه الممارسات مع الاسف الشديد تفتح لها وسائل الاعلام الا من رحم ربي ايها الاخوه المؤمنون ظهرت بعض حالات الردة وحالات الالحاد في هذه الايام فوجب النفير وجب النفير لان نقوم بالتطعيم نعم التطعيم والمقاومه قبل ان يصير هذا الفيروس وباء يصعب علينا مقاومته يجب ان نعلم ايها الاخوه انه قد وجب علينا ان ننفر جميعا لنرفع صوت الحق ليتعلم ابناؤنا كيف يصان دينهم وما هي حقوق الله وما حقوق رسوله وما معنى ان يكون الانسان مسلما وما هي نواصب الاسلام نعم يجب علينا ايها الاخوه ان نعيد ونكرر تدريس كتاب نواصب الاسلام لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ماذا بقي ماذا بقي بعد الاستهزاء بالله والاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم ماذا بقي بعد التبجح باعلان الالحاد والتطاول على الذات الالهيه ان مسؤوليتنا ايها الاخوه امام هذه الفتنه مسؤوليه كبيره وعظيمه هناك مسؤوليه لا شك تقع على من والله الله امر المسلمين ان يطبق احكام الشرع على هؤلاء المارقين والله سائل كل احد عن مسؤوليته لكننا ايضا مسؤولون عن بيان الحق وصيانه المجتمع والشباب خاصه من هذه الاوبئه الفكريه هذا الالحاد الصريح ايها الاخوه الذي نسمعه اليوم ان الجراه على الذات الالهيه لم تاتي فجاه نعم لم تاتي فجاه لقد سبقها ممارسات وكتابات وروايات ومسلسلات هونت من قدر الشريعه هونت من قدر الشريعه وقبل ذلك وجهت سهام هؤلاء الانذال الى حملات الشريعه من العلماء والصالحين فاصابت في مقتل على طريقه المنافقين انما كنا نخوض ونلعب وصار بعض المتحذلقين ممن ينسب الى الدعوه يقول ان هؤلاء لا يريدون الشرع ولا يريدون الدين هم ينتقدون بعض الممارسات التي يفوم بها بعض الصالحين وهؤلاء من جهلهم قالوا هذا والا فمن يخفى عليه صنيع المنافقين الذي حكاه الله عز وجل في القران يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إننا أيها الإخوة ننتظر وعيد الله في هؤلاء ولكن بعد أن نقوم بالواجب قال الله تعالى لا ان لن ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم يعني لنسلطنك يا محمد واصحابك لنسلطنك يا محمد واصحابك عليهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا ماذا قال الله بعدها هل هي خاصه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لا قال سنه الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا وقد علق الامام ابن كثير رحمه الله على هذه الايه وقال ان هذه سنه تتكرر كلما زاد صلف المنافقين والمستهزئين بالدين كلما سلف الله عز وجل عليهم عبادا لله سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يعيذنا واياكم من هذه الفتن وان يجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يصلح المسلمين عامه انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا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 هذه الجراه التي لم نكن نعهدها ولم نسمع بها الا في مثل هذه الايام ان واجبنا تجاه هذه الفتنه يتلخص فيما يلي اولا لا بد من نشر العلم الشرعي لا بد ان نكثف الكلام عن التوحيد التوحيد ما معناه ايها الاخوه التوحيد ان نعرف حق الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ اتع- اتعرف حق الله على العبيد وحق العبيد على الله الله عز وجل له مقام عظيم له مقام الرفيع القران مليء بتعظيم الله الله سبحانه وتعالى ليس في مثله شيء وهو السميع البصير كيف يجرؤ مسلم ان يتلفظ بلفظ يقدر في مقام الالوهيه فضلا عن مسلم يدعي انه مسلم ثم يسب الله عز وجل اذا سب الله النصارى واليهود فهم كفار كيف يجرؤ مسلم ثم اين الغيره اين غيره المسلمين على هذه الاشياء ان بعضنا لو سب ابوه او سبت امه ما يكاد ينام الليل من القهر الذي فيه فكيف يصب الله عز وجل ايها الاخوه الكرام ان واجبنا عظيم نشر العلم الشرعي وتكثيف الكلام عن التوحيد حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بد ان نبين للناس ما هي نواقض الاسلام وان الذي يقع فيها عالما غير معذور فانه كافر مرتد مجرم لا بد ان يحاسب وثانيا لا بد ان نتكلم عن الردة ما هي الردة كتب الفقهاء طافحه باحكام الردة لا بد ان نعيد قراءتها واحكام الردة واثار الردة ونحذر الناس منها والاقتراب منها ثالثا لا بد ان نحمي المجتمع من هذه الافكار الالحادية وذلك بالرد على المتطاولين وعلى هؤلاء السفهاء والله ان سكتنا عليهم ستخرق السفينه ونغرق جميعا وان الله عز وجل يمهل ولا يهمل يمهل ولا يهمل اذا لم يكن فينا مصلحون غيورون فان العقوبه قادمه لا محاله ليس بيننا وبين الله نسب رابعا لا بد ان نترب جميعا على الاعتزاز بدين الله وان نبين محاسن الاسلام وان ما سوى الاسلام فهو باطل اليهوديه باطله والنصرانيه باطله وكل الاديان باطله لا يوجد الا دين الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلم يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فلله العزه جميعا يقول الله تعالى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وكذلك ايضا وهو الخامس يجب ان نحذر الناس يجب ان نحذر الناس من الخبث والخبائث الذين يسوقون الصحف وينبحون في وسائل الاعلام باظهار كفرهم وخبثهم وفحشهم من الرد عليهم لا نسكت عليهم ابدا واخيرا نطالب ولاه امور المسلمين بالتعامل مع هذه الظاهره واهلها على مقتضى احكام الشريعه شرع الله كامل فيه كل خير وهؤلاء لم تخلو الشريعه من علاج لهؤلاء وافكارهم العفنه والحكم عليهم نسال الله تعالى ان يقطع دابرهم وان يرد ما فيهم عجائب قدرته انه على كل شيء قدير اللهم اجعلنا لك معظمين لك موحدين وامتنا على مله التوحيد يا رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهد ضال المسلمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم من تطاول على الذات الالهيه او على محمد صلى الله عليه وسلم او على دين الاسلام او على العلماء الصالحين اللهم عجل عقوبته اللهم عجل عقوبته اللهم عجل عقوبته واجعله عبره لعبادك المؤمنين انك على كل شيء قدير اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم اغفر لنا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين